هذا أدناهم منزلة فما أعلاهم منزلة قال أي موسى ربي فما أعلاهم منزلة قال الله أولئك الذين أردت طرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشار قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعينه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 كما قال ربهم جل في علاه إنا نخاف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مظرة وسروبا لسان حالهم في دنياهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم مظرة وسروبا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائح لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذل لك طوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منتهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا عاليهم ثياب سندس خضر واستبر وحلوا أساور من فضة وثقاهم ربهم شرابا طهورا ثم اسمع ماذا قال لهم ربهم إن, إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي سعيكم مشكورا إذ صبرتم عن معصيتي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 والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردون هم فيها خالدون اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر يدخلها بسلام من آمن